قال عيسى بن مريم اللهم ربنا اللهم ربنا أزل علينا مائدة أزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وأخرنا وآية منك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 وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قَالَ لِلْنَاسِ اتَّخِذُونِ وَأُمِّي إِلَى هَيْنِ أَأَنْتَ قَالَ لِلْنَاسِ اتَّخِذُونِ وَأُمِّي إِلَى مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ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 وَإِن تُغِرَّ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا